أفلا يشكون؟ أفلا يشكون؟ واتخذوا من دون الله آلنا تبلغ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنب محفظون فما يحزنك قولهم الذى يستر مناي ليل نود يا الانسان ان سن من نطفة ذا وضحصي من النبي وضم بلانا من فالن قوما وهياضميد اعوذ بالله من شر ان من مكفر فتن فإذا هو الخالص مبين وضربنا ما مفاده قال i̇l <Sessizlik> i̇l خلق عجيب وهو بكل خلق عجيب أولم يرى الإنسان أن خلق لا يؤمن إنس أن خلقنا من رق فذ فإذا هو خصيم مبين Huuu <gülüyor> وانغوا بكل خلق, خلق النبي